هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 أنتم له قبل أنزل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لا عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين